السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <الله> الحمد لله وشهد الله لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا فقل الله الذين تساءلون بشعر إن الله كان عليكم وقلنا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سبيلا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوركم ومن يتعي الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم الله الامور محتفاظها فكل محدثة بذع كل بذعة وكل فكل من النار ثم أما ما زلنا مع حديث ضوء صورية في شرح حديث من عاد لي ولي ذكرنا في المحاضرة الأولى ذكرية الحديث. اذكرنا معنى منادى ولي و من هو الولي وكيف ان هذه الكلمه كلمه الولي صارت من الكلمات التي تستعمل في غير مواضعها عند فئات من الصوفيه وذكرنا طرقا من اقوال الغلام الفوليه والاتحاديه كتب عربي و فاروق الفاروق وكيف يستبدلون بحديث الباب على زعمهم الباطن فذكرنا طرفا من أقوالهم من كتبهم لأن لا نكون متجرئين عليهم بل من فيك أدينك فذكرنا طرفاً من كلام إدعار جبابن الثالث وهؤلاء ومما استددوا به حديث ألداء استدلوا أولاً من <تصفيق> القرآن بقصة موسى مما جاء موسى بمقاتل وكلامه رب وذكر فيها قال إني أنا ربك فاخلع عليك إلاك بوزن مقاتل وقالوا أن الله ظهر لموسى في سورة النار وأيضا ظهر له في سورة الشجرة زعمين أن الكلام خرج من ذات الشجرة التي قالت إني أنا عفوك أيضا يستدلوا على زعمهم الباطن بحديث الباب فإذا أحببته فإذا أحببته كل تسمعه الذي يسمعه، وتصروا الذي يصروا، وهذا الذي يابط فيك، والله الذي يمشي. فقار ابن عربي تشبث بهذا الحديث بعد أن حرفه قال وهذا هو نص كلامه تجد في شرح فصول الحكم في البستان، فلا واحي الأنواع للشعراني بيقول عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص كلامه قال اخبر محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق تعالى بانه عين السمع تعريسه كنت سامع والذي يصلوا الى اخره قال اي ابن عربي اخبر محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق انه عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان اي هو عين الحواس وما وها هو سمع بل لسان وها هو سمع بل لسان اجل بدا لنا هكذا بالنقل اخبر شارع اي قال قال فعما اوانا والجوارح كونه لسان وسمعا ثم رجلا تسارا يعني يدي لما ذكرنا بيذكر ان هذا الحديث حجه له زعم على مسألة الحلول أن الله هو ذات السمع الإنسان وذات البصر فظلم يزعمون أيضا يضعون أن الولي إذا صار سمع الله وبصره ويده تسلب عنه قواه البشرية ويعتب قوى الأقوة الرهوبية والنوهية ويستحق أن يعمل ويستغاث به فإن هو الله أو حل فيه الله وقال سليمان الطوفي والاتحادية سعموا أن قوله كنت سمع على حقيقتي وأن الحق عين من عم واحتجوا بما جئ جبريل في سورة بحية وقالوا هو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر قالوا فالله أقدر أن يظهر في سورة الوجود كل أو بعض هكذا يقولون ولا شك يعني أن هذه حمل حديث الباب في قوله تعالى قلت سرعون ذا يسمع وإلى خير حمل هذا الحديث على هذه التأولات الباطلة أو قاعد يعني في أم كثيرة من الذين تجرؤوا في هذه البدعة الكفرية بدعة الحلول والابتحاء ولا شك أن المقدم في تأول هذا الحديث والذي عليه جميل أهل السلف وأهل السنة أن العبد لا زال يرتقي في مقامات عمودية بأداء الفرائض ويتزلب لرب البريه بالسنن والنوافل حتى يفتح عليه التوفيق والتسديد فيكون عبدا موفقا في سمعه وبصره ولسانه فلا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخطئ الا فيما يرضي الله تبارك وتعالى <تصفيق> طيب فأهل السنة وجمهلهم على هذا التأويل أن, أن قوله تعالى كنت سمعا كنت وصرا كنت إلى آخره فهذا قول أن العبد حينما تقرب إلى الله القرائد والنوافل ويكون عبدا طقيا نقيا فيكونوا موافقا من الله فلا يسمع إلا ما يقول الله ولا يبصر إلا ولا يكون فهموا إلا موافقا لمرضفه كما في الآية فهديني في الحرف دعاء صلى الله عليه كان إذا قام من قال الله مرب جرائيل ومكايل أصلح فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشأن أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فهديني لما اختلف فيه من الحق العبد ذاكذا كان مهديا للمختلف والمتشابه وكان ذا بصيره لا شك أنه لا يكون ذلك ولا يوفق إلا هذه النتيجة ما اتت إلا من المقدمة وهذه المقدمه أنه يكون عبدا لذي حقا حقق العبودية لسمعه في, في, في تقوى، فكان عاقبة أبريه يسرى ونصرة وفتحة وتسديدا وتوفيقا فيكون عبدا ربانيا لا كما يقول الصوفيه يقول شيء يكون فيقول لا بل معنى عبدا ربانيا أن يكون موافقا في فعله في بصره في قوله لمرضات الله تبارك لمرضات الله تبارك وتعالى قال ابو العباس التميمي رحمه الله عليه نعم فالملاحدة والاتحادية يحتجون على قولهم بقوله كنت سمعه وبصره ورجل قالوا الحديث حج عليهم من وجوه ثم ذكر بعض هذه الوجوه وكيف كما ذكر كان الشخص المسكور مرارا أنه ما من حديث يحتج به المقتلع إلا كان حجة عليهم. يقول أن الحديث حج عليهم من وجوه الأول أن قوله من عاد لوليا فقد بارزني بالمحاربة. فالله أثبت معاديا محاربا أوليا ويا المعادي وأثبت نفسي هذا وهذا. يعني يعني الله جل يقول من عادوا إليه أوليا فأخذ بارزني بالمحاربة. فأثبت الله جل هو الذي يبارز من يحارب أولياء. فدل أن ذات الله ليست ذات ولي بل عندنا. الولي ومن يعادي ولي وعندنا رب العزة الذي أبرز من عاد الولي أيضا وقوله ما تقرب إلي عبي إلى آخره فأثبت عبدا يتقرب إلى رب وأثبت ربا يفترض طرائق وما تقرب إليه هؤلاء اثنان واحد اثنين فكيف يقول أن الله أنه أنه أن أن أنه العبد يكون ربا ورب يكون عبدا قال من تقرب إليه فجعل متقلب أو ومتقلب إليه أيضا وقوله لا يزال عبد يتقلب وليه بنوافل حتى وحبه فأذبت متقلبا ومتقلبا إليه ومحبا ومحبوبا وكل هذا ينقض قولهم أن الوجود واحد حبه أيضا يقول رحمه الله الحديث حق أي حديث قلت سمع والذي يسمعه فبصر والذي يبصره قال أبو عباس بن تيمية والحديث حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإن ولي الله فإن فإنه ولي الله كما لمحباته وطاعته وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله وعمله لله وبالله فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه وما يسمعه مما يبغضه الله أبغضه يعني معنى الكلام أن العبد يبغض ما يرضي الله ويحب ما يحب الله يسمع ما يرضي الله ولا يستمع إلى ما يرضي الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا الأمر الرسول الثامية ورد في رواية في رواية الصحيح فبي يسمع إذن رواية الصحيح كنت سمع ورد في رواية أخرى فبي يسمع وبي يؤسر فاشخاصا بيقول ان هو غلبه ان هو في هذا الصحيح ما هي هذه الروايه تبي يسمع وبيبصر وبييمطش وبي يمشي هذه الروايه التي ذكرها ابن اا عند حاجه اوردها في الفتح نقلا عن الطوفي ولم يعذها إلى أي مصدر وذكرها أيضا حكيم التلميدي في نوادر الوصول احاديث الرسول اا بدون سند وي والذهب يقول لم اجد هذه اللفظ اي لفظ فبي يسمع وبيفسر الشيخ الباني بيقول لما راى هذه زياده عند البخاري ولا عند غيره يعني شان هذه الروايه يعني الامات العلميه التي ذكرها ابو عبد الله يعني العلماء عاشر عليهم ان يجدوا سندها فالشيخ ابن حجر بيقول ان قرؤه يسمع وبي يبصر قال هذا قد بين معنى قوله كنت سمعه الذي أسمعه وبصره الذي يبصره قال لا أنه يقول نفس الحضقة والشحمة والعصب والقدم يعني لا يقول عاقل أن قوله كنت سمعه أنه كما فاجح السلام لا يقول أنه نفس الحذقة والشحمة والعصب والقدم لا قال وإنما يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء القوة اي بما هو بالمنزلاتها في ذلك قال ابو حجر رحمه الله عليك ولا متمسك لا متمسك اتحاديا والقائلين بوحده مطلقه بحديث ولئن سالني هذا حديث الباب قال لقوله ولئن ولا انت فهذا كالصريح في الرد عليك يعني كان يعني الذين استدلوا الحديث في عباره كنتوا سمعه كنت بصرا قال ابن حجر في نفس الحديث قال والين قال لي ولين تعذبني فجعل ان هناك سائل ومسؤول ها ومستعاد ومستعاده ب فدلل ان الحديث في ادائه لمن يعني للاسف هما بياخذوا ما يوافق اهواءهم كما كمان يقول ايه ها وتجد لنا اقوام موته يدين يعملوا دين وقالوا ان إننا صاروا واسئل بيع الحب نصارى مسلمين وعلى إيمان نصارى ها ولم ينظر إلى سبق الآية وإذا سمع إلى نصول طرأ عينهم طفيل من الدم هل نصار اليوم يسمعون القرآن طفيل عيون من لا والله بل هم أنفسهم يكرّبون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن القرآن الذي بين أعين هذا عمله ورقة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالتصريح التصريح أحد أصواته كنت يعني كان لي معي يعني مقابلة في معرض الكتاب فقال هذا تصريحا وهذا عقيته في نبيا أنه افترق الآن مع هذا الله عليه من الله ما استحق <تصفيق> إذا أيضا الشيخ نصمين أدلة دلويه في هذا الحديث في حديث كنت سمعه الذي يسمع به لما ففبيقول بيحجل اش هم صمين انظر الحديث ان يكون الله وسمع الانسان فلما تفسرون هذا الحديث تقولون ان المراد ان الله يسدد العبد ان بيقول انتم تمكنون على ال التحريف تعريفهم فكيف تحرفون حديث الباب وتقولون كنت سامعه اي ان العبد يوثق في سمعه الا كان تحيلونا الطويل أنفزواكم وتحاربونا على غيركم فأجاب عن هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال، فقال، طيب، فبما أجاب، يقول شهنا صمين، ها، فقال لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قوله في الحديث القدسي في نفس الحديث قال وما تقرب إليه عبدي، ها، فهنا أود أن عابد ومعبود قال ويوجد متقرب ومتقرب اليه قال وما تقرب الي عبدي ويوجد ها فارض ومفروض قال مما افترضته علي من الذي يقرض الله من المفروض عليه العبد وفيه وليس مسؤول وليس تعبني وليس تعبني اعلن وليس فقال في طرف مسؤول وفي مستعيد والمستعير الى اخره قال ابن رجب كلاما عظيما قال من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه ورقاه ها و ورقاه إلى درجة الإيمان إلى درجة الاحسان فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبه كأنه يرى فيمتلئ قلبه بمعرفه الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته والرث بي وشوق الليل بص كلام بيقول ان درجه يقول ان العبد اذا تقرب الى الله بالفرائض والنوافل الله يرفعه الى درجه الايمان والاحسان فيصير العبد يعبد ربه على الحضور يعني ايه الحضور اه يعني يعبد ربه وعلى الحضور تتم هذه الاحسان ها ما الاحسان ان تعبد ربك انك لم تكن طائع فانه طرع. هو ده ها وعلى عين يعني يخلص يراقب ربه ويوافي على الطاعه ويعلم ان الله يراقبه فلا توجه باي نفس الا لله عز وجل فيمتلئ قلبه بمعرفه الله ومحبته وعظمته قال يعني الكلام ذال بنرجب بيقولوا في جمع علوم الحكيم فارجعوا ليه قال أيضا حماو الله فمن امتلأ فمتى فمتى امتلأ القلب بعظمت الله ما هذاك أن القلب كل مسوى ولم ي ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهوى ولا إرادة إلا ما يريده مولاه فحينئذ لا ينطق إلا بذكره وإذا تحرق إلا بأمره فإن طق نطق بالله وإن سمع سمع استمع بالله وانما الله يصبر يعني كلام هاء بيسموه سنه ممتنع ما احوج هؤلاء الى ان يذهبوا الى القول الله سمعه العبد العبد سمعه الله هو الكلام ه فعلا ه الموافق للفقه والفهم من من الله كنت سمعه الذي يسمع به كلام فسره اهل السنه في اي فهم يقول كلمائه عند العبد إذا طاع ربه بالفرائض والنوافل يكون عبده موفقاً ينطق بمراد الله بما من الله على هدى من الله بتسديد بتفير لا يقول لا لا لا يقول باك ما يقول هؤلاء إلى الله المستكبر قال أيبن رجب ومن أشار إلى غير هذا فانما يشير الى الالحاد من الفرور والاتحاد والله ورسوله بريان منه اللهم قال ذلك ولا عصوم هل هذا الفهم فهمه النبي عليه الصلاه لا هل الله نسلم حاشاه ولكن الذين ظلموا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يكيحون ولا يعقلون الله أعود إلى حديث الدنيا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساء هذا حكام الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر عن رب العزة أن العبد إذا حقق مولاة الله وصار وليا كان الله طورك تعالى المتكفل بحفظه وبالدفاع إن الله يدافع عن الدافع لو لم يري في شرف المؤمن إلا هذه الآية لكفت لو لم يري في شرف المؤمن إلا هذه الآية لكفت إن الله يدافع عنه العجل تكفل بحفظ المؤمن وباتشار عنه قد تكون غائبا الله يدافع عنك إما ان يغذي من فاض فيه واما يقرضه واما ان يقيد لك عبدا من عباده يذهبون عنك يرضون عن عرضك ويذلون عن عرضك ان الله لا يرضى منجلما وكذلك ايضا في حديث الباب قال من عاد الي وليا وذكرنا المرات السابقه العله والفرق بين أن يقول من عاد وليا لي ومن عاد لي وليا وإنه فرق في المنصة قال وما ترددت هذه بسمتها الفاعل الله متكلم يقول في ختام الحديث وما ترددت عن شيء انا فاعل ترددت عن نفس المؤمن أكره الموت وأكره مساء هذه النووي رحمه الله عليه في كتاب الأربعين النووية أورد الحديث أي حديث أي حديث أوردته من عاد لي وليا أورد حديث ولكن دون هذه الزيادة الحديث كله في البخاري النووي حينما روى النووي حينما روى هذا الحديث ذكر الحديث دون ان ياتي بذي الزياده اي زياده وما ترويتم عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره والله توكره وانا اتو متاكد هل لم يذكرها لانه راى ضعيفه مثلا حيث البخاري هات البخاري ذكر الترغيب يعني هو لا يقول بالترضف مثلا هنا العلماء قالوا لعل النوية رحمة طباية عليها لم يذكر هذه الزيادة زيادة وما رددت عن شيء إلى آخره قالوا مراعاة لحال السامعين لأن العلوية يعني العلوية جمعها لتكون لفعل عامة المسلمين يعني هل يمكنك ان تتعامل مع المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين العلم ها طلاب العلم من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين يفتح من بره يفتح من ده مش ايه من مبرر سنه متخصص يعني ده ده كده لا أعلم كان عندي مم. مم. مم. مم. مم. ده من هنا الله طيب يبقى لعل العلة التي من أجلها أعرض الناوي عن ذكر هذه الزيادة قالوا لأن المقام لا يناسب المقام لمقام الفرق من ما؟ مقام ومقام المقام شكما؟ الله عنها المكان ما المقام؟ المحاد عند من هم؟ هل قال بهذا قبلك إنسان قبلك ولا شيء؟ لا لا ها المقام مكان القيام. المقام مكان الإقامة. واتخذ منه ما قام يوصل. ها؟ قال لا مقام لكم. في المدينة في المدينة أرجع. لا مقام لكم في المدينة المقام من الاقامه المقام موضع القيام قد تقول لي, لي للحظه لساعه أما الإقامة تقول لي ايام وماذا طيب يخرج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 قال ابن سعد وابع عليه حدّح حد عليه قال عليه حدّث الناس على حضر أقول لهم ويدون أي كذب الله ورسول طبعا علاقة الشطر الأول بالشطر الثاني النك إذا حدثت الناس بما لا يفهمونه قالوا أنت كذب فصار تجلي تجليهم تقريبا لحديث أو آية فتجرئهم على ذلك كان مالك لا يحدث بحديث الصورة وبعديث الصفات بصفة عامة لما ليس لانه لا يقول الصفات ولكن أيوة خشية أن يقع الكلام على أفهام لا تعين فأنت إذا ما أعطيت طفلك رقمة قد تميته من حيث لا تدري كالدابة التي قادلت صاحبها وقال علي في الأصل صعيد المقروف الذي قال فيه عليه حديث سورة آل عمران كلهم. والبخاري دو في في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيته ألا أفهمه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قال أنا بوش الناس قال لا فا ليس ليست كل ما يعرف قوم. فأنت إذا كنت تحمل حقا لابد أن تحمل معه حكمة. حكمة. وإلا فقد تحمل حقا وتتصرره وتنباري لك وأنت لا حكمة عندك فتسيء من حيث لا تدري فليس شجاعة وليس نصرة للحق أن تقوله عند غير أهلي أو تقوله في غير موضعه ولا في هذا الوقت بل ينقلب الأمر ها عليك للسوء طيب فقيل لعل النووي إلي بسك رذيذ زيادة زيادة ما ترددته إلى آخره قالوا لعل النووي يرى أن المقام لا يسمح بذلك وأن هذه يعني العامة الناس فقط يقرأها واقف على زيادة من لا يفقوها فيكذب بأسك الحديث نعود إلى الحديث في قوله وما ترددت هذه فاعل, فاعل الله نسب لنفسه التردد فهل يوصف الله عز وجل بالتردد؟ الجواب هنا لا يكون باطلاق الايجاد ولا باطلاق النفي لا يقال نعم ولا يقال لا بل عندنا مقدمتان تنبني عليهما نتيجه وهو اننا نحرر معنى التردد في حقها المقدمة الأولى عندنا المقدمة الثانية عليها نتيجة المقدمة الأولى أن أصل استعمال هذه الكلمة تردد تستعمل تستعمل في الأرض لمن نازعه لمن؟ نازعه أمراً يريد أن يفعل واحداً منهم ولكنه لجهلك لا يعلم بعاقبة الاختيار إنسان جاب هو في سنوية عمه يدخل كليا الطب ها أم, أم مثلا طب بشري أم طب على الطبيعي أو ها طب يدخل عسل مثلا أو خمر أو مترادف ما هذا تردد؟ لجعل الناس لجعله اختياره قد يختاره ما يراه الناس حسنا فيكون في عليه قباله والعكس بالعكس وكان من إنسان اخترع كلية كلية الطمع ثم ندم على ذلك والله يعلم وعسان تحب شيئا ما شاء الله ها. طيب هذه مع... إذا الأصل التردد من الخدمة الأولى إنما في الأصل يو يوع... يستعمل التردد فيما كان آ... في في مرأى إذا كان بنامرين تردد بينهما نومه إن جاهليه بععقبة هذا الرسول أم لا تتالى إذن قومنا أم المقدمة الثانية أن التربض المذكور على هذا المعنى المقدمة ثانية تقول أن التربض على هذا المعنى منزه مما منزه الله عنه يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يقلي وكان كان كريفا سيكون وما لم يكون لو كان كيف سيكون؟ في الممكنات أمثال في المستحيلات في الممكنات والمستحيلات ولو ردوا تعال ولو خرجوا فيكم طيب إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا ولو جاء هل جاءتم كل آية لا بعض آيات ولو جاءت كل آية قال الله لا هذا اسمه ايه ده علم ايه ما لم يكن لو كان كيف سيكون كان ما لو كان في مااليه الى الله ليس مويدود اي كان علم المستحيلات او ده اضرب على ايه على ايه ما كان لو, لو لم يكن لو كان كيف سيكون طيب اذا المقادمه الثانيه تقول ان هذا الطوب على المعنى الذي ذكر هذا انما يكون في في مقياس البشر. أما عند الله فلا الله يعلم كل شيء. واسع ربنا كل شيء علما فهبني على هاتين مقدمتين أن التردد الواقع في الحديث ليس من جنس تردد البشر التردد الذي عند البشر منشأه الجهل في عقل والله ليس كمكر أي شيء وإنما التردد المراض في سياق الحديث بيّنه السياق نفسه. قال يكره الموت وأكره أكد وأكره مساءة يعني العبد يأتها الموت لما الموت يوعده عن زوجته عن أولاده عن, آه عن اهله عن إخوانه عن طاعاته التي يفعلها والحياة والله العظيم خير العبد في صبائه في ضرائه في صبائه يزداده شكرا شكرا في ضرائه يزداده فترا وأجرا الجهل يقول لو مثل استراحة جهن اولا ما يدريك عدو زمان الصراحة أول الثاني ما يدريك ليس بحياته خيراً في صراعه يشكر فيرفع. في ضرائه يصدق عجب عجباً لأمر المؤمن ان أمراء كله له وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصبته صراع شكراً فاكان خالده إن صبر فكير. وليس ذلك إلا المؤمن المسلمين من الثلاثة I'll give you a question, but what? We ate a kilo and we ate a kilo, and we ate a kilo. What did you say? If you did not, you did not. Okay. So, the first one. The first one. The second one. The second ينزع مثل هذا التردد، وعليه فإن التردد في قوله ما ترددتم ليس من هذا، إنما التردد فصلوا الحديث قال يكره الموت وأكره مسأته. فيكون هذا ترذبا بين أمرين. الأول إنفاذ ما قدر ركز انفال ما قدر من موت العبد، ولا شك أن قضاء الله نافذ كل نفس قضاء كل ما عليها من عليها فاء. الدعاء الأول أمر الثاني أن العبد يكره الموت والله يكره ما يكره عبده العبد إذا الله جل يحبه للعبد يكره الله جل أن يفعل شيئا يحزن العبد ولا المثال على أنت حينما تحبه أبا تحبه أم تحبه ولا لا فلا يعني تكره أن تفعل شيئا يحزنه قد تذهب به إلى الطبيب الذي سوف يؤلمه ولكن أنت أنا بيدحيلها إيش؟ لابد أن نذهب إلى الطبيب، وانا تعلم هذا شعور من الصعوبة الصعوبة في مكان. حينما تذهب إلى طبيب يعني أنا كان في نورال عندي عملية في عينه وكان بيطلب إني آخذ إبرة في في في العين نفسها. فالأمر كان من الصعوبة بس لا تفعل. يأكل الموت و يأكل مساعده والليل مثلاً أعلى والله جل أولا قدر أمرا لابد من نفاذه هو الموت أمر الثاني أن الله يكره ما سيقع للعبد من مساءه إذا وقع إذا قدر عليه وقع عليه الموت فصار الأمر محبوبا من جهة هو أمر الموت وانفاذ الوعيد هذا انفاذ القضاء فصار هذا الأمر محبوبا من جهة وممغوضا من جهة محبوب من جهة أنه امر لابد أن ها أمر إن طبعا الموت فيه جانب من الخير لان بالموت الانسان ينتقل الى ربه ويعني يكون في القبر يبشر بالجنه وروح وريحان فهذا فيه جانب من الخير لذلك في الحديث من احب لقاء الله احب الله لقاءه كيف ولما يحب العبد لقاء الله وهل العبد مو يحب الحياه ام يحب الموت شكيال صح. العبد الأصل أنه يحب الحياة لأنه ما أحبها لذاتها، ولكن يزداد فيها رفعة لربه بالطاعة وحجة العمر. وإذا ما تفقت هذه الطاعة، إذا هم على حاول يحبوها مثل ذاتها، ليست شهوات ولكن لأننا في الحياة نزداد قربا إلى الله. ها عند الأخوان ما تحدون في الجهاد وما تثني بعده. بسنة، فراه الصحابي الذي مات متاخرا أعلى درجة من الشهيد، فتعجب هذا شهيد، وأخوه مات بعده، وكان الذي مات متاخرا أرقى، فسأل نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال نبيه صلى الله عليه وسلم الذي مات متاخرا كان عاش سنة صام فيها وصمت، إذا ب ب ب قال لكم من طال عمره وطاله وحسن عمله اللهم مولنا علينا بتول الأجر وحسن العمل بسد الذنب، فالشأن أن نقول أن في الأصل أن الإنسان في حل العافية يتمنى أن يعيش ليكون مجاهداً ويرى أدوسة الدين الله تعالى ويؤذن في أمريكا طيب ها؟ ولكن متى نقول بقى هنا الحديث من أحب لخاء الله خلاص إذا كان الإنسان على الإطبال على الأخير ها يعني أصيب مثلا بمرض خلاص الأمر قضي أو حتى كان في السكرم هنا يحب لخاء الله لماذا؟ أنه سيقبل على رب الجرحي يقبل على رب رحمة واسعة السلسة. يقبل على رب الرحيح ورب راب غير رب و كذا و وصل المصل معنا ها يبقى إذا بنقول أن أمر الموت للعبد محبوب من جهة وينطبقه من جهة أن هذا العبد فهو الحياكلوها لا, لا يعني فيها بلاءات وفيها وفيها فإذا أقبل على آخره وخلاص يحتضر يبقى كان الموت خير له لما سيقبل عليه هنا صار الأمر محبوب من جانب لقاء العبد لربه الكريم ومبغوض من جانب آخر لأن العبد يكره أن يفارق أهله ويفارق الطعام فصار الأمر ها هذا الأمر مبغوض من جهة ومحبوب من جهة أخرى فهذا هو التردد المقصود الحديث فصار الأمر محبوبا من جهة مبعوضا من جهة، أخر. محبوب من جهة أنه يؤدي إلى ما هو خير، فبالموت الموت العبد إلى ما هو خير له، وما مكروه من جهة أن العبد يكره الموت لأنه يعني من المطاعات ويبعده عن أهلي ومن يحب. بدأ هنا فإذا جملا من الشروح في هذا الحديث ذهبوا إلى تأويل التردد وصرفه عن ظاهره وقالوا أن التردد ليس من صفات الله. وقال لزاج الخطابي وابن حجر والشوكاني والصيوطي وابن الجوزي وهو مسلك أهل التأويل الذي نقف على هذا الحديث فقالوا أن هذا مما ينزه الله عنه بل هذا دفع الزهبي إلى أن يتكلم في سند الحديث نعم قال هذا حديث غريب قال الزهبي هذا حديث غريب جدا ولولا هيبة الصحيح لا لعددته من منكرار خالي ابن مخلط وذلك لغرابة رجزه يبقى صرنا بين أهل السنة الذين قالوا بزوعة الحديث وغيره وأزدادوا التراضد على ما يلغب الله وبين ضعيف أخرى أزدادوا الحديث وقالوا التراضد هذا ليس من صحات الله أولو كمن خطابر من حجر ناوي السيوت بن الصلاح قالوا الله ينزع عن ذلك التراضد ينبني على جهلاً ببإختيار بين أمرين ماذا بالثالث ها دفع الذهبي إلى أن يتكلم قال ولو لهيبة الجامعة الصحيحة لو لهيبة الجامعة الصحيحة لو قلت أن هذا مخلد مخلد أو أي أحرار الحديث إنه رفض الحديث قال لا لم يرفضه ولكن يقول أن في نفس شيء منه قال بنفس كلامه هذا حديث غريب جداً أنت رأسي ها زاد عن رأسي شعرا لا نعم لكن هو اعذامي عنده في بعض المواقف مساله في العقيده ك يعني في مواقف مسائل في العقيدة كده لا فيها موافق من يعني عن أحمد هو كان بيقوم بتقبيل, بتقبيل قابل من من <تصفيق> <تصفيق> هو خبر النسل وجعلهم من البارقة. وهذا يزداد عند السالحين. أوه لا مشتراب خبر فلدة ولياق. هذا يبي عنده بعض أمور ليست من نهج السنة. <تصفيق> نعود نقول، نعود فنقول أن من جملة تأويلات البعيدة التي ذكروها لبعض التردد في حديث الأدب، هو تردد العبد حينما يصاب بالداء. فياه الله بالشفاء. ثم يبدو له ان يترك الدعاء ويرض لابد أنه لانه لابد للقاء الله اذا من من قال لا التردد منصوب لمن للعبد كيف العبد يتردد هل الان مريض والمرض هذا يبعدني, يبعدني, يبعدني عن طاعه الله وقد يكون خيرا لي ان يعجل لي بالقاء الله فادعو بالشفاء لا حياة حياه ام لا ادعو بالشفاء الى الله صار هذا ايه ترددا وهذا تعويل بعيد هذا قاله من نسمى التردد إلى العبد والذي إلى الرب تعويل الثاني قالوا معناه أن, أن الله يقول ما ترددت أي ترددت رسلي في شيء ألا فاعله ترديد إياه في نفس المؤمن يعني إيه كما وقع في قصة موسى ولك الموت قالوا التردد هنا هو تردد الرسل نفسها هل تذهب لقبض روح فلان أم لا؟ تأويل ثالث اه يكون خطابا لنا بما نعقل والرب ينزله على ذلك هو جنس من يقول ومن اتاني يمشي اتيته هروله غير ذلك من التاويلات التي تصف الحديث عن ظاهره من غير قليل من غير قليل ولا اريد ان المسلك المفقور اعلاه اللي اللي هو ايه امر من جانب ومحبوب جل وخا هذا هو اقرب وهو اصح المسالك التي عليها أهل السنة والجماعة وهذا هو الموافق للأصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع حديث أصفات أن يحمل على ظاهره على ما يليق بالله وخير الناس أسعد الناس من أخذ بكلام رب الناس وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لغير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكيف فينقيل كيف يكون العبد وليا لله وهو يكره الموت؟ قلنا في الحديث عن عاد وليا صح كده فاوله وفي الاخر قال يكره الموت فكيف يكون وليا انت المعود عند ناس حتى شخص تتمنى ان تراه وتقول وكيف ان ساك وانت الذي في نني وعيني التي في عيني لا اله لما ذهب أحدهم يعور أخاه قال لمن قال انا قال اخطات في الهوى لما فرغلط فيه بيننا فافتح يا انا ها ببالك عادي حاجات, حاجات عالمه انت ماجد موقفك صحاب طب شو ان شاء الله تعلمك اياها ان شاء الله افشي فكيف يقال من عاد وليا هو ولي ثم يقول في آخر الحديث يا الموت كما ذكرنا لا شك أن العبد يحب لقاء الله وكذلك أيضا يحب الاستدادة من الحياة لأنها تزيد خيرا ذكرنا في الحديث الذي مات بعد أخيه بعام وخوه مات شهيدا والذي مات بعده بعام رؤية أرفع درجة مما عاش عاما وصمر مضاقا إذا سوءنا سلم عن خير الناس فقال من طال عمر وحسن عمره قال ابو هبيرا المؤمن لاكه الموت إلا لنقله من الخدمة إلى النعمة أنت الآن تغضب في الآخرة إن شاء الله تقمع نعمة إن شاء الله مزوطنا الجنة وقلب عليه وقلع. فالزهير ربي يقول المؤمن لا يكه الموت إلا لأنه ينقل من الخدمة إلى النعمة فيرى أنه لم يخضي نهمه من عبادة الله ولا من خدمة الله في الأرض فإذا نقل إلى مقر الراحة وموطن الإلاحة ومحل النعم لم يكن إلى ذلك مشتاق ولا عليه متهافد. قال فأما من دون هؤلاء في المقام فإنهم يكرهوا الموت لخوفهم من بعض أعمالهم ويحبون البقاء لتضار كفاءة وتلافي الفارق لما قل, قل أحد العلماء حيث قال يحب الموت لما اننا نحب قال انكم عمرتم دنياكم وغربتم اخرتكم فانت تذكرون ان تنتقلوا من العمران الى الخراب نختم بكلام ابو العباس العباسي ثاني ومسكو في كلامي. ومسكو في كلامي قال الله عنه وتاملوا وتدبروا والمتردد منا وإن كان تردده في أمر لأجل كونه لا يعلم عاقبه الأمور لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ثم هذا باطل إدراك لهم, لهم شبه فإن الواحد منا يتردد طارة لعدم العلم بالعواقب والشهندسة واللتدسة خشة بولا ها وطارة اللي ما يكون في الفعلين من المصالح هو مفسد فعل في مفسد فعل في مصلح أذكر على أبي الذي يضخم هذه مصلح وقد تترطب على ذلك مفسد مثلا قال الترب إما يكون للجهل بعاقب الأمور قال وإما يكون لفعلين بينهما صلح وفاسد. قال في عذاء العبد بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الأرادة بحيث يكون ما ما يحبه محبوب وما يكره مكروه والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه. فلازم فلازم من ذلك أن يكره الموت أي الله. يكره لذلك العبد يزداد من محاب محبوبه. فلازم من ذلك أن يكره أي عبد. الموت ليزداد بالمحب محب محبوبه والله قد قضى بالموت فكل ما قضى به فهو يريده ولا منتبه فالرب مريد لموته أي الموت العبد لما سبق من قضائه لا قضى ذلك وغامع ذلك كارث لمسأة عبد فصار الموت مرادا للحق من جانب ومكروها من جانب آخر وهذا هو حقيقة التردد أن يكون الشيء واحد مرادا من وجه مكروه من وجه وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت لكن مع وجود كراه وكره مسأة العبد وليس إرادته لموت مؤمن الذي يحبه وهكره مسأته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مسأته وقال أيضا المقصود هنا على أن الشيء المعين يكون محبوبا محبوب النج أم أقولها من وعي وأن هذا حق في التردد وأن هذه الأفعال وأن كما أن هذا في الأفعال وأيضا في الأشخاص هذا الله على انتهى حديث ضوء الرؤية في شرح حديث من عاد لي ولية حديث القادم المعاني الوصيات المعاني الوصيات حديث القادم نذ الجماع شرح حديث إنهما لا يعذران. ما هو الجمّان؟ نفس الجمّان. شرح حديث إنهما لا يعذران. صلى الله على النبي عليه وسلم. ما هو الجمّان؟